ح ص ر ي الحمد ً ع ى موقع الإسلام نداء إن ا ل لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل إ خ و ة المسلمون اربع ما اجتمعت في امرئ إ ل ا وجبت له ا ل ج ن ة أ ر ب ع من حافظ عليها من استمر عليها من جمعها في يوم من ا ل أ ي ا م من كانت له هدفا و غايه من اعتاد أ ن ي أ ت ي ه ا ما استطاع فقد وجبت له ا ل ج ن ة فما هي هذه ا ل أ ر ب ع و ما الذي يشجعون عليها يقول أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو ي س أ ل ا ل ص ح ا ب ة من أ ص ب ح منكم اليوم صائما قال أ ب و بكر أ ن ا يا رسول الله قال من اتبع منكم اليوم ج ن ا ز ة قال أ ب و بكر أ ن ا يا رسول الله قال من اطعم منكم اليوم مسكينا قال أ ب و بكر أ ن ا يا رسول الله قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أ ب و بكر أ ن ا يا رسول الله ثم قال صلى الله عليه و سلم ما اجتمعنا في امرئ إ ل ا وجبت له ا ل ج ن ة إ ن ه ا أ ر ب ع س ه ل ة أ ر ب ع ي س ي ر ة اربع فضلها عظيم سنذكره بالتفصيل لكن قلما تجتمع في مؤمن قد يعتاد أ ح د منا الصيام وقد يكفر بعضنا من الصدقات وقد يتبع بعضنا الجنائز ويصلي عليها وقد يطعم بعضنا المساكين لكن أ ن تجتمع ا ل أ ر ب ع ه كلها في واحد ف إ ن ه ا لا تكون إ ل ا في المؤمنين إ ل ا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ل ا الخلص من الناس الذين جمعوا هذه ا ل أ ر ب ع كلها إ ن استطاعوا فمن لم يستطع فهو معذور أ م ا ا ل أ و ل ى فسؤال النبي عن الصيام وهو صيام التطوع الفريض وليس ا ل ف ر ي ض ة ف إ ن ا ل ف ر ي ض ة الكل صائم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم أ م ا التطوع فاسمعوا ل ل أ ح ا د ي ث ا ل أ خ ر ى قال صلى الله عليه و سلم من صام يوما يوما في سبيل الله قال بعضهم في الجهاد في سبيل الله و قال بعضهم لا أ ه م شيء أ ن يكون ل أ ج ل الله هذا الصيام قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه و بين النار سبعين خريفا سبعين س ن ة بينك وبين جهنم بصيام يوم واحد ما بال من صام يومين أ و ثلاث و ص ي ة النبي ل أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة ك أ ب ي الدرداء و أ ب ي ه ر ي ر ة وغيرهما أ ن يصوموا في الشهر ث ل ا ث ة أ ي ا م ومن صام في كل شهر ط م ر ي ث ل ا ث ة أ ي ا م ف ك أ ن م ا صام الدهر كله و أ ن تصوموا و أ ن تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم ي س أ ل ه عن ا ل أ ع م ا ل ما أ ف ض ل ه ا ف أ خ ب ر ه عن الصوم قال عليك بالصوم ف إ ن ه لا مثل له عليك بالصوم ف إ ن ه لا مثل له و اسمع لهذا الحديث القدسي يقول الله جل و علا كل عمل ابن آ د م له إ ل ا الصوم كل عمل في بعض الروايات ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا إ ل ا الصوم ف إ ن ه لي أ ي سر بين العبد و ربه الصوم لله و لن يصوم أ ح د من الناس تطوعا في الغالب إ ل ا مخلصا لله ل أ ن ه إ ذ ا اختلى بينه و بين الطعام لو لم يكن يراقب الله ل أ ك ل لكنه ما ترك الطعام خفيه و لا الشراب سرا و لا شهوته على الفراش إ ل ا لوجه الله إ ل ا الصوف م إ ن ه لي و أ ن ا أ ج ز ي به الله تكفل ب م ج ا ز ا ت الصائمين ما أ ج م ل أ ن يصوم ا ل إ ن س ا ن الاثنين أ و الخميس يومان ترفع فيهما ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله قال صلى الله عليه و سلم و أ ح ب أ ن يرفع عملي و أ ن ا صائم أ ح ب أ ن يرفع عملي في يوم الاثنين أ و يوم الخميس و أ ن ا صائم أ ل ا تحب هذا يا عبد الله و من ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ ي ا م في كل شهر ما يسمى ب ا ل أ ي ا م البيض ا ل ث ا ل ث ة عشر و ا ل ر ا ب ع ة عشر و ا ل خ ا م س ة عشر ما نمر بها هذه ا ل أ ي ا م هنيئا للصائمين هنيئا لمن تركوا طعامهم و شرابهم لله يقول النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم عن باب في ا ل ج ن ة اسمه الريان اسمه من الري عطشوا في هذه الدنيا فجاء الباب جزاء وفاقا من جنس العمل اسمه الريان باب خاص من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة الثمانيه كان في ا ل ج ن ة باب ل ل ص ل ا ة و باب ل ل ص د ق و باب للجهاد فهناك باب للصائمين لا يدخل منه إ ل ا الصائمون ف إ ذ ا دخل الصائمون أ غ ل ق و لا يدخل من هذا الباب غيرهم هنيئا لمن صام أ ي ا م الصيف الحاره أ ي ا م النهار الطويل بكى أ ب و ه ر ي ر ة قبل وفاته فسئل قال ما أ ب ك ي على دنياكم معاذ لكنني أ ب ك ي على صيام ا ل ه ا ج ر ة أ ي أ ي ا م الصيف ا ل ح ا ر ة أ ب ك ي على صيام هذه ا ل أ ي ا م يتحسر عليها قبل موته و من مات و هو صائم وجبت له ا ل ج ن ة هذه ا م ر أ ة من الصالحات من آ ل بيت النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قبل وفاتها و هي تحتضر قرب إ ل ي ه ا ماء بارد و الميت و هو يحتضر يشتهي الماء قالوا لها ش ر ب ي قالت لا و الله إ ن ي ص ا ئ م ة قالوا أ ن ت م ع ذ و ر ة قالت أ ن ا أ ص و م منذ ثلاثين عاما أ ن ت ظ ر هذه ا ل س ا ع ة أ ن ت ظ ر أ ن أ م و ت و أ ن ا ص ا ئ م ة أ ف ا ف ط ر ا ل آ ن أ ف ا ف ط ر ا ل آ ن إ ن م ا يوفى الصابرون إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب من أ ك ث ر ا ل أ ش ه ر صياما عند النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ش ه ر الحرم وخصوصا المحرم كان يصوم فيه كثيرا و هو أ ك ث ر شهر في بعض الروايات بعد رمضان و من أ ك ث ر ا ل أ ش ه ر أ ي ض ا شعبان كان يقدم رمضان بصوم شعبان يصومه إ ل ا قليلا و نهى عن صيام يوم أ و يومين قبله فقط أ م ا شعبان فهو من أ ك ث ر ا ل أ ش ه ر صياما عند النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و كان يحث على صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م و منها الايام البيض و صيام الاثنين و الخميس و أ خ ب ر ا ل ص ح ا ب ة أ ن أ ف ض ل الصوم و أ ع ل ا ه صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ً و يفطر يوما ً كان يصوم نصف الدهر نصف العمر يصوم يوما ً و يفطر يوما ً و كانت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها تسرد الصوم سردا ً و هي ا ل ف ق ي ه ة هي ا ل ع ا ل م ة كانت تسرد الصوم سردا ً و تفطر في ا ل أ ي ا م التي نهي عن الصوم فيها بل من ش د ة صومها كانت تصوم و لا تجد ما تفطر عليه حتى التمره لا تجدها لتفطر عليها رضي الله عنها و مع هذا تصوم كانوا يصومون ابتغاء ا ل أ ج ر ذلك اليوم هذا هو العمل ا ل أ و ل العمل الثاني قال صلى الله عليه و سلم من اتبع منكم اليوم ج ن ا ز ة من اتبع منكم اليوم ج ن ا ز ة قال أ ب و بكر أ ن ا يا رسول الله كان ا ل ص ح ا ب ة يحرصون على اتباع الجنائز وهي من حق المسلم على المسلم فحق المسلم على المسلم خمس وفي ر و ا ي ة عشر منها اتباع ا ل ج ن ا ز ة فمن اتبع ج ن ا ز ة مؤمن حتى يصلي عليها كان له من ا ل أ ج ر قراط ومن اتبعها حتى تدفن كان له من ا ل أ ج ر ق ر ا ط ا ن جبلان من الحسنات فمن اقتصر على ا ل ص ل ا ة فجبل جبل عظيم من الحسنات كان ابن عمر جالسا في مسجده فجاءه خباب فقال يا عبد الله أ س م ع ت ما يقول أ ب و ه ر ي ر ة قال وما يقول قال من تبع جنازه فصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له من ا ل أ ج ر قراطان جبلان من الحسنات و من تبعها حتى يصلي عليها ثم رجع كان له قراط جبل واحد و كان ابن عمر لا يعلم هذا الحديث ما كان يدري أ ن ا ل ز ي ا د ة في الاتباع حتى ادفن ل فيها جبل ثاني و إ ل ا لا تفوت عبد الله هذه الفضائل و لا يفوته هذا ا ل أ ج ر أ ب د ا ف أ ر س ل خبابا إ ل ى ع ا ئ ش ة ي ت أ ك د من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة يتثبتون فذهب خباب إ ل ى ع ا ئ ش ة الفقيه ة ي س أ ل ه ا هل صحيح أ ن الدفن فيه جبل ثاني من الحسنات ف س أ ل ع ا ئ ش ة فقالت صدقكم أ ب و ه ر ي ر ة ا ل ص ل ا ة بجبل قراء و الدفن بجبل آ خ ر جبلان ربما لا يتجاوز الوقت نصف س ا ع ة فرجع خباب إ ل ى ابن عمر وكان بيده حصيات جالس في المسجد متوتر ينتظر الخبر فلما جاء خباب و أ خ ب ر ه بالخبر رمى الحصيات من يده ثم قال نادما متحسرا لقد فرطنا في قراريط ك ث ي ر ة لقد فرطنا في ق ر ا ر ي ط ك ث ي ر ة و في ذلك فليتنافس المتنافسون المتنافسون لا يرضون ان يسبقهم أ ح د من منا يحرص أ ن يصلي في ا ل أ س ب و ع و لا م ر ة عرف المسلم أ و لم يعرف يذهب إ ل ى م ق ب ر ة فيصلي على ج ن ا ز ة أ و جنازات ثم يذهب و يشهدها حتى الدفن من م ن يحرص ي أ خ ذ أ ح ب ا ب ه و جيرانه و الدال على الخير له مثل أ ج ر فاعله يذهب و ي أ خ ذ جاره ي أ خ ذ أ خ ا ه ي أ خ ذ ابنه الكبير معه إ ل ى م ق ب ر ة و كلهم ان صلوا معه ففي ميزانه جبال من الحسنات أ ح ي ا ن ا نذهب إ ل ى ا ل م ق ب ر ة فنجد أ ك ث ر من ج ن ا ز ة جنازتين و ثلاث تصلى عليهم ص ل ا ة و ا ح د ة فهل ل جبل واحد من الحسنات أ و أ ك ث ر سئل الشيخ بن باز رحمه الله هذا السؤال فقال رحمه الله لكل ج ن ا ز ة جبل و ق ي ر ا ت و إ ن كانت ا ل ص ل ا ة و ا ح د ة فلو صليت على عشر جنائز د ف ع ة و ا ح د ة فلك ع ش ر ة قراريط و جبال من الحسنات و لو شهدتها حتى الدفن لك عشرون و ا ل أ م ر لا ي أ خ ذ إ ل ا دقائق م ع د و د ة لكن أ ي ن المسارعون في الخيرات أ و ل ئ ك يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أ ر أ ي ت السابقون إ ن بعض الناس والله ما ذهبنا إ ل ى م ق ب ر ة إ ل ا وجدناهم ونعرف أ ش خ ا ص ا ب أ س م ا ئ ه م وربما عرفتهم ما من يوم تصلي فيه ص ل ا ة ج ن ا ز ة أ ي يوم إ ل ا ووجدتهم في ا ل م ق ب ر ة يصلون على ا ل أ م و ا ت تركوا ملذاتهم تركوا نومهم تركوا راحتهم تركوا الجلوس في البراد و ذهبوا في الشمس ا ل ح ا ر ق ة ليملؤوا صحائفهم بتلك الحسنات إ ن ه م السابقون ا ل ث ا ل ث ة من أ ط ع م منكم اليوم مسكينا قال أ ب و بكر أ ن ا يا رسول الله من منا في كل يوم يدعو له ملكان ما من يوم يصبح فيه العباد إ ل الا و م ك ن إلا وملكان ينزلان كل يوم يقول أ ح د ه م ا اللهم أ ع ط منفقا خلفا ويقول ا ل آ خ ر اللهم أ ع ط ممسكا تلفا يدعو الملك يا رب فلا تصدق بدينار يا رب فلا تصدق بريال يا رب فلا تصدق بكذا أ ع ط ه خلفا اخلف له في ماله خيرا لو قال لك أ ح د ه م تقرضني قرضا و أ ع ط ي ك بقرضك هذا ع ش ر ة أ ض ع ا ف أ ع ط ن ي م ئ ة دينار أ ع ط ي ك إ ي ا ه أ ل ف دينار إ ن ه الربا بعينه إ ن ه الربا لكن أ ك ث ر الناس يقعون به و لو كانت الفائده ما هي ليست ضعفا ولا ع ش ر ة أ ض ع ا ف ع ش ر ة ب ا ل م ئ ة يتكالب الناس ويضعون أ م و ا ل ه م ويتخلون عنها طوال العمر ل أ ج ل ع ش ر ة ب ا ل م ئ ة أ ق ل من الضعف جزء قليل ما بالك لو قلت أ ض ع مالي في بنك يعطيني ع ش ر ة أ ض ع ا ف ه لوضع الناس كلهم أ م و ا ل ه م إ ن ه القرض مع الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله فلوسك ما تروح إ ن ه ا قرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أ ج ر كريم إ ن الصدقه يتقبلها الله عز وجل بيمينه يتقبلها الله بيمينه فيربيها ل أ ح د ك م كما يربي فلوه المهر الفرس الصغير ا ن ظ كيف يهتم به صاحبه حتى يكبره و حتى يربيه و ينميه و لله المثل ا ل أ ع ل ى الله يربي ص د ق ا ت و ينميها دينار نسيته عشر رميتها ص د ق ة صدقت بها و نسيتها لكن الله ما ينسى جل و علا أ ح ص ا ه الله و ن س و ه ي أ ت ي العبد يوم ا ل ق ي ا م ة فيرى الجبال يرى الجبال من الحسنات من أ ي ن هذا من صدقتك في ذلك اليوم من إ ط ع ا م ك لذلك المسكين إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إ ن ا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريا ر يقص النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ق ص ة رجل من بني إ س ر ا ئ ي ل كانت عنده م ز ر ع ة ي ق س م حصاده ثلاثا مثل التاجر آ خ ر ا ل س ن ة ا ل أ ر ب ا ح وزعها ثلاثا ثلث يتصدق به و ثلث ل أ و ل ا د ه و عياله و إ ن احتسب ا ل إ ن س ا ن ا ل أ ج ر في أ و ل ا د ه كتبت لو صدق ايضا و الثلث ا ل أ خ ي ر يرجعه في ا ل م ز ر ع ة ليزرع منها م ر ة ث ا ن ي ة هذا الرجل تقبل الله منه و سمع أ ح د الناس و هو يمشي في الصحراء صوتا من السماء يقول ملك يقول ل ل آ خ ر اسق ي ح د ي ق ة فلان سخر الله له السحاب في السماء سخر الله له بركات من السماء و ا ل أ ر ض لم اللهم ا أ ع ط منفقا خلفا اللهم أ ع ط منفقا خلفا يقول النبي لبلال و كان بلال فقيرا أ ن ف ق بلال أ ن ف ق بلال, أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إ ق ل ا ل ا أ ن ف ض ولا تخشى من ذي العرش إ ق ل ا ل ا أ ف ض ل ا ل ص د ق ة أ ن تصدق و أ ن ت صحيح شحيح أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن عند آ م ا ل تخشى الفقر و ت أ م ل الغنى عند أ ح ل ا م و عند آ م ا ل و ص ح ة و ق و ة و حريص على المال هنا أ ف ض ل الصدقات ولا تنتظر ولا تمهل حتى تبلغ الحلقوم يعني تبلغ الروح الحلقوم فتقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا يوم لا تنفع الصدقات و أ ن ف ق و ا مما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي أ ح د ك م الموت فيقول رب ي لولا أ خ ر ت ن ي إ ل ى أ ج ل قريب ليش ف أ ص د ق و أ ك ن من الصالحين وينك طول العمر وينك أ ي ا م ا ل ص ح ة وينك أ ي ا م الغنى أ ي ن ك أ ي ا م ا ل ر ا ح ة قبل الموت يريد ا ل ص د ق ة ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون أ ه د ي للنبي شاب فتصدقت بها ع ا ئ ش ة ولم تبقي الى الكتف فلما رجع النبي قال ما بقي من الشاب أ ي ن الشاب قالت تصدقت بها وما بقي لنا إ ل ا الكتف فقال لها لا بقيت كلها إ ل ا الكتف الذي احتفظنا به هو الذي يضيع أ م ا الذي تصدقنا به فهو المحفوظ هو الباقي ما عندكم ينفد وما عند الله باق لا تقول المال ينقص أ ب د ا صدقه لا تنقص المال أ ق س م النبي على هذا ما نقص مال من ص د ق ة أ ب و ط ل ح ة عنده م ز ر ع ة أ ب و ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر عنده م ز ر ع ة ب ق ب ل ة مسجد النبي من أ ج م ل المزارع و كان النبي صلى الله عليه و سلم إ ذ ا خرج من ا ل ص ل ا ة أ ح ي ا ن ا يدخلها فيستظل بظلها و ي أ ك ل بشيء منها و أ ب و ط ل ح ة يستمتع بهذا و كان أ و ل ا د ه وزوجته ي أ ك ل و ن منها فلما أ ن ز ل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أ ب و طلحه قال أ ب و ط ل ح ة يا رسول الله إ ن أ ح ب أ م و ا ل ي إ ل ي أ ح ب تجارتي أ ح ب أ م و ا ل ي أ ح ب ثروتي هذه ا ل م ز ر ع ة بيرحاء و إ ن ي سمعت قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و هي أ ح ب أ م و ا ل ي إ ل ي ه و هي ص د ق ة لله جل و علا قال يا ط ل ح ة اكلها قال نعم إ ن ه ا أ ح ب أ م و ا ل ي أ ح ب تجارتي كلها ص د ق ة لله قال يا أ ب ا ط ل ح ة اجعلها في أ ق ر ب ا ئ ك فبحث أ ب و ط ل ح ة فوجد في أ ق ر ب ا ئ ه فقراء ف أ ع ط ا ه م ل أ ن ا ل ص د ق ة على الفقير القريب ص د ق ة ا ل و ص ل ة ف أ ع ط ا ه ا ل أ ق ر ب ا ئ ه الفقراء ص د ق ة و ما رجع بها ل أ ن ه سمع قول الله لن تنالوا البر لن ت ن ا ل ا ل ب ر حتى تنفقوا مما تحبون إ ن ه ا ثلاث الصوم و اتباع ا ل ج ن ا ز ة و إ ط ع ا م المساكين بقيت ر ا ب ع ة و أ ج ل ه ا ل ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة أ ق و ل هذا القول و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا قال أ ب و بكر أ ن ا يا رسول الله سواء كنت تعرف المريض أ و لا تعرف فهي من حقوق المسلمين على بعضهم البعض ولو علم الناس أ ج ر ع ي ا د ة المريض ما تركوا يوما واحدا إ ل ا و ع ا د ا ل م ر ض ى وكان النبي كما قال ا ل ص ح ا ب ة عنه يعود مرضاهم و ي ت ب ع جنائزهم ويغزو معهم ويواسيهم بالقليل والكثير وكان يزور المرضى فمر على أ م السائب يوما وكانت مريضه أ ص ا ب ت ه ا الحمى فسبت الحمى فقال لا تسب الحمى لا تسب الحمى ف إ ن ه ا تحت الخطايا ح ت ى كما يحت الشجر ورقه وكان ي أ ت ي إ ل ى المرضى فيدعو لهم ويقول ل أ ح د ه م لا ب أ س طهور إ ن شاء الله طهور إ ن شاء الله وكان ي أ ت ي ويرقيهم وهم مرضى و علم ا ل ص ح ا ب ة أ ج ر ع ي ا د ة المريض فاسمع يا رعاك الله إ ل ى أ ج ر لا يمكن أ ن تتصوره و تتخيله قال من عاد مريضا ً غ د و ة يعني أ و ل النهار صباحا ً من عاد مريضا ً غ د و ة جعل الله له سبعين أ ل ف ملك يصلون عليه حتى يمسي يدعون له يستغفرون له هل تصدق أ ن يسخر الله لك سبعين أ ل ف ملك ليس ملكا ولا اثنين ولا أ ل ف سبعون أ ل ف ا وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو ومن عاده ع ش ي ة أ و ل المساء صلى عليه سبعون أ ل ف ملك حتى يصبح و أ ن ت نائم حتى الفجر والملائكه يدعون لك و ع ي ا د ة المريض ا ل س ن ة فيها التخفيف لا ت أ خ ذ من وقتك إ ل ا دقائق م ع د و د ة فما أ ج م ل أ ن يقف ا ل إ ن س ا ن بسيارته عند مستشفى و إ ن كان لا يعرف مريضا فيه فينزل فيرى غرفا لا يزورها أ ح د خصوصا من الناس الذين ربما ما عندهم من ا ل أ ق ر ب ا ء و ا ل أ ص د ق ا ء في هذه البلاد يعانون من ا ل و ح د ة إ ن ز ي ا ر ة المريض ربما خففت المرض نفسه و ربما استجاب الله للعائد فشفى الله ذلك المريض و من عاد مريضا فقال له سبع مرات أ س أ ل الله العظيم رب العرش العظيم أ ن يشفيك سبع مرات و لم يكن قد أ و ج ب أ ي كتب الله له الموت إ ل ا شفاه الله من مرضه ف أ ي ن المخلصون أ ي ن الداعون أ ي ن العائدون واسمع للفضل الثاني من عاد مريضا ً أ و زار أ خ ا ً له في الله ناده ا المنادي ب أ ن طبت ه و طاب ب م ش ا ك وتبوات من ا ل ج ن ة منزلا أ ع د الله لك منزلا في ا ل ج ن ة ب ز ي ا ر ة مريض تريد ا ل ث ا ل ث ة اسمع ل ل ث ا ل ث ة إ ن الذي يمشي في ع ي ا د ة مريض ف إ ن م ا يمشي في خ ر ف ة ا ل ج ن ة ق ا ل و م ا خ ر ف ة ا ل ج ن ة يا رسول الله قال جناها ثمارها إ ذ ا مشيت إ ل ى مريض مشيك من بيتك إ ل ى غ ر ف ة المريض ستمشي في هذا الطريق مثله في ثمار ا ل ج ن ة كتبت لك من ثمار ا ل ج ن ة تريد ا ل ر ا ب ع ة يا عبد الله فاسمع الى الرابع ة إ ن الذي يمشي و يعود مريضا ف إ ن م ا يخوض في ر ح م ة الله يخوض في ر ح م ة الله ف إ ذ ا جلس عند ر أ س ه إ ذ ا جلس عند ر أ س المريض ف إ ن م ن غ م س في ر ح م ة الله و في ر و ا ي ة غمرته ا ل ر ح م ة ر ح م ة من ر ح م ة رب العالمين من أ ر ا د ر ح م ة الله من أ ر ا د سبعين أ ل ف ملك صباحه و مساء و كان الصالحون إ ذ ا أ ر ا د و ا ز ي ا ر ة المريض تحينوا اول النهار و أ و ل المساء و لتطول ف ت ر ة الدعاء من ا ل م ل ا ئ ك ة يحرصون على ا ل أ ج ر العظيم من منا يحرص هذه ا ل أ ي ا م أ ن يجعل له يوما في ا ل أ س ب و ع يصوم فيه و يطعم مسكينا ً و يتبع ج ن ا ز ً و يعود مريضا ً من منا يحرص ان يجعل له برنامجا ً مع أ و ل ا د ه و لو يوم في الشهر و لو يوم في ا ل أ س ب و ع يجعل له برنامجا ً مع أ و ل ا د ه يعودهم هذه ا ل أ ر ب ع يا أ و ل ا د ي أ ر ب ع إ ذ ا فعلناها دخلنا ا ل ج ن ة من منا يستطيعها صوم و ص د ق ة و ج ن ا ز ة و ع ي ا د ة مريض و إ ن كنا لا نعرفه فما أ ح ل ا ه ا من أ ع م ا ل و ما أ ج م ل ه ا من حسنات لكن أ ي ن المشمرون أ ي ن المتسابقون و في ذلك فليتنافس المتنافسون أ س أ ل الله جل و علا أ ن يتقبل منا و منكم صالح ا ل أ ع م ا ل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 ربنا لا ت ز ق قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب الابصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا, قلوبنا على دينك اللهم من أ ر ا د بنا و ب ا ل إ س ل ا م والمسلمين سوءا ف أ ش غ ل ه في نفسه واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره اقول هذا القول واقم ا ل ص ل ا ة